اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يسالونك عن الانثى يسالونك عن قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ۚ إن المؤمنون الذين إذاد ذكر الله وجلت قلوبهم وَإذاَا تُلِيَت عَلَيْهِم آياتاتُم زَادَتْهُم إمَالَ وَعَلَ رَبّ يَيتَوَككنُون وَإذاَا تُلِييَةَ عَلَيْهِم آ يَاتُ زَادَتهُم الذين يقيمون الصلاه مما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ وَإَِّ تَيقم مِنَ المُؤمنِينَ لَكَِرهون وَإَِّ تَريق مِنَ المُؤْمنِينَ لَكَِمهون يجدِلونَكَ فيِي الحَقِّ بَعدَمَا تَبًَا يجدِلونكَة كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله يحدى الطائفتين أنها لكم وإذ يعدكم الله يحدى الطائفتين أنها لكم وَوتّون أن غذات الشوكة تتكون لنك وَوتّون أن غزاتِ الشوكة تكون لنك. وَريد اللهأَ وَحّ الحَقّ بِنكَمنته وَقُطَعددَابِككررين وَُريد اللهأَ وَحق لوشق الحَفّ وَبُطلَ الباقلَ وَلو كَرِهَا المجرمون لوشق الحَفّ وَضطلداقين وَلو كَرهَا المجرمونون إستَغتونَ رَكُمْ فَْتَنجابَلَكْأَ مُمُِّك بأَلبِ مِنَ المَل إكَة اِذَا اسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ تَسْتَجَابُ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لِتَطْمَئِنَّ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِن عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِن عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيم إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عليكم إِنَّ الَّذِينَ غَشَّوْا فَلَن يُعَادًا أَمَلُهُ منه وَيُنَزِّلُ عليكم وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَضْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم قُم رِجِّزَ الشَّيْطَانِ وَلِيُضِلَّ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ إِذْ يُوحِي إلى إِلَى الْمَلَائِكَةِ فَإِنِّي مَعَكُمْ فَتَثبِتُوا آمنوا آمَنُوا إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ فَإِنِّي مَعَكُمْ فَتَثبِتُوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذَلِكَ بأَهُ شَاقُ اللهَّه رَصُولله ذَلِكَ بِأَهُ شَقُم الله رصُله وَمَْ يُشَاقق اللهه وَرصُولهُ فَإِن اللهَّه شَديد الأعقاب وَمَْ يُ شَاققِ اللهه وَسُولهُ فَإِن اللهَّه شَديدُ ذلكم فذوقوه وان للكافرين عذابا ذلكم فذوقوه وان للكافرين عذابا يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحسا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا فَمَن يَعْلَمُ وَلَهُم يَوْمَئِذٍ دُبُرُهُ إِلَّا مُتَحَدِّثًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ أَوْ مُتَحَيِّزًا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 وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيَبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا ان الله سميع عليم ان الله سميع عليم ذالكم وان الله موهين كيد الكافرين ذالكم وان الله موهين كيد الكافرين ان تستفتح فقد جاءكم الفتح ان تستفتح فقد جاءكم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَجْتَهِدُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُوا عَدْوَلًا لَّن تُغْنِيَ عَنكُم فِئَتُكُمْ شَيْئًا ولو كثرت وَإِن تَعُودُوا عَدْوَلًا لَّن تُغْنِيَ عَنكُم فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ولا تولوا عنه وأنتم لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الذوات بعاد الله الصم البكم الذين لا يعقلون ان شر الذوات بعاد الله الصم لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسماهم ولو علم الله فيهم وَلَوْ أَسْنَاهُمْ لَتَوَلّوا وَهُم مُّعْرِضُونَ وَلَوْ أَسْنَاهُمْ لَتَوَلّوا وَهُم مُّعْرِضُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ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 وَذكُرُوا إِذْأَتُمْ قَللم مستُْتَضافُونَ فِيأَرضتَ خافونَ أَةَ خَّظَكُم النَّاس وَذكُرُوا إِذْأَنتُمْ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ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 وعلموا ان ما اموالكم واولادكم فتنه وعلموا ان ما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم وان الله عنده ياَاأَ يُهََّدينَ آمَنُوا إِ تَتَّكُ اللهَّه يَجَعلَّكُمْ فُرقَانَوا وَيُكَِّعَكُمْ سَيآتِكُمْ وَيَوكِلَكم ياأَ يُهََّدينَ آمَنُوا إِ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 لوناَ شاءلَ قُناامِ هذا لو شاءلَ قُلنا نثنا هذا إهذا إلا أسطير الأوللين إهذا إلا أتطير الأولين وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أو ائتنا بعذاب أليم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 وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ وَمَا لَهُمْ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا إن اولياءه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون ان اولياءه الا المتقون ولكن لا يعلمون وما كانت صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا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 إََِّّكَثَي فِ قُلَ أَم وَلَهُم لَقُدّ عَ تَدل فَسَوفِ قُونهاَاثَُّ تَق عَلَيهِم حََّةَ ثمَُّ يُقَُّبون فَسوفِ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 والَّذين كذوا إ ت يُصَ للَهُ قد سلَف أَّ كذَر قد سلَف وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتِ السَّنَةُ الْأُولَى وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتِ السَّنَةُ لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ وَإِن تَوَلَّوْا فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غُنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ مَا أَغْنَى عَنكُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ ۖ حِصَّةً مِّمَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَلِلرَّسُولِ وَالَّذِينَ آمَنُوا ۖ وَلِيُقِيمُوا إكُُم آممَنتُم بالِلهِ وَمَا أَن زَلن على عَبِدِنَا يَوْمَقُرقون إكُتُم يوم الفرقان يوم التقى الجمعان يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والركب السلام منكم اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والركب السلام منكم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 لَيَهْلِكَنَّ مَن هَلَكَ عَن بَيْنَتِهِ وَيُحْيِيَ مَن حَيَّ عَن بَيْنِهِ لَيَهْلِكَنَّ مَن هَلَكَ عَن بَيْنَتِهِ وَيُحْيِيَ مَن حَيَّ عَن بَيْنِهِ إذ يريكهم, في منامك اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو اراكهم كثيرا لفشلتم ولو اراكم كثيرا لفشلتم لا تشلتم ولا تنازعتم في الامر ولكن الله سلم لا تشلتم ولا تنازعتم في الامر ولكن الله سلم انه عليم بذات إنه عليم بذات الصدور وَإذوركُهُ إذ تقيتُم في أَيونكمقاللَ وَيُقللكم في يُونهم وَإذوركهُم إذتقيتُم في أَيونِكمقاللَ ليقضي الله امرا كان مفرولا ليقضي الله امرا كان مفرولا والى الله ترجع الامور والى الله ترجع الامور يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئا فثبتوا يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئا فثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واذكروا الله كثيرا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 ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء وَرَأَيْنَا النَّاسَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَرَأَيْنَا النَّاسَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ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 فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْأَتْقَانُ نَكَصَ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ <تصفيق> انني ارى ما لا ترون اني اخاف الله اني ارى ما لا ترون أخاف الله والله شديد العقاب والله شديد العقاب إذ يَقولمُنافِقونَ والَّذينَ فيِي قُل بِهِم م رَض غَرهاَا أُنَا إذينهم إذ ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم ومن يتوكل على الله الله عزيز حكيم وَلَوْ تَرَانَ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَلَوْ تَرَانَ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ آمَنُوا الْمَلَائِكَةُ وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ كَذَّبَ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم كَذَّبَ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ كَفَوا بآياتةِ اللههِ فَأَقَدَهُم اللهَّهُ بذُنُوا بهِهِم إ اللهَّه قوَوّ شَددُ النَّيقاب كَفَووا بآياتةِ اللهه فَأقَدَهُمُ الله بِدونُنوا بهِهِم إ اللهَّه قوَو ذَلِكَ ب بأن اللهَّه لَ يَكُم غَيرًا يَعْمَةً أَن مَهَا على قَوم ذلكَلكَ ب بأن اللهَّهَا لَ يكُم غَيرًا يَعْمَةً أَ عَمَهَاعَ قَوم حتىَ يُغير مَا بِأَافُوسِهِمْ وَأَ حتىت يُغيروا م بأَ پم وَأََّ الله هثم عَل كَدَاءْ بآلكِعوونَ والَّينَ مِ قَلِهم كَذَأ بآلِكِعوونَ والَّينَ مِهَا قَضلهم كَذَّبُ بآياتِ رَبّم فَلََتناهُ بذُنوبِهم كَذَّبوا بآياتكِ وَاغْرَقْنَا آلَكِ رَجَعُونَ وَكُلُّهُمْ كَانُوا ظَالِمِينَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ الذين عاهدتم منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره الذين عاهدتم منهم ثم ينقضون عهدهم في كل ثمُم يَقُغونَ أَهدَهُم فِي كلُِّ مَرواتِون وَهُم لا يتَّقون ثمَُّ يَقُغول أَهدَهُم في كلُّ مَاتِون وَهُم لا يتَّقون فَإما تَسقطَّهُم فيِي الحَقِْ فَشَِّدِ بِهَِّا خَلْطَهُم لاعََّهُم يَذكرون فإِنَّا تَسْقَطً هُمْ تِلحَقْضِكَ شَْجِد بِهَِّن خَلْطَهُمْ لعََّهُمْ يَذكَُون وَإَِّا تَخَاكََّ مِ قَوْ مِ خِييَانَةَثَابِد إلَيْهِمْ على سوَوى فإَِّا تَخَاكََّ باقَوْ مِ خِييَانةَ تَابِد إلَيْهِمْ على سَوال ان الله لا يحب الخائنين ان الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا ولا كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون إن لهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباق الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن ذباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وعدوكم وآخرين من دونهم لا تَعْلَمُونَ هُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلْيُؤَدِّهِ آلُهُمْ لا يَجْتَنِبْهُ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن جَنَحُوا لِلْحِيرَةِ فَاجْنَحْ مَعَهُمْ فِي الْبِدَايَةِ وَتَوَكَّلْ عَلَى وَإِن يُرِيدُ أَن يَخْدَعَكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ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 يا ايها النبي احرض المؤمنين على القتال يا ايها النبي على القتال ان يَكُنْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُونَ مِئَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الذين كفروا وإن يكن مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُم وَعَلِمَ أَنَّ فيكم ضعفا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ خَاوِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا ألفين بإذن الله من الف يغلب 2000 باذن الله والله مع, والله مع الصابرين والله مع الصابرين ما كان لنبي ان يكون له اسرا حتى تسخن الارض ما كان لنبي ان يكون له اكرى حتى يدخلت الارض تريدون عرض والله يريد الاخره والله عزيز حكيم تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم لولا كتابهم من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم لولا كتابهم من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم فكُلوا مَّا غنِتُم حَلَلَ طَب تَكُلوا مَِّا غنِنتُم حَلَلَ طَذًا وَاتَّقُ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 ان اجرا يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتيكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم ان يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتيكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم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 ان الذين امنوا وهجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله ان الذين امنوا وهجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وَلِلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَهُم مِّن وَلَايَةٍ مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا وَإِنِ السَّ صَوكُم تِدّينِثَعَلَثُم النَّفُ إِللاا إِللاا على قَوْمِ بَنَكُمْ وَبَنَهُ مثَاق إِلَّا على قَوْم دَنَكُمْ وَضَنَهُ مثاق واللَّهُ بِماَا تَملونَ بَص واللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَنكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأرض وفساد كبير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 لهم مغفرة ورزق كريم لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهجروا وجاهدوا معكم فاولئك منكم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله لا ولن الارحام ذو ضن اولاد بلا عظم في كتاب الله ان الله بكل شيء عليم ان الله بكل شيء عليم ديما تكون هذه التلاوه من موقع الطريق الى الله